زلزلوا عسى الصليم أطفئوا نار المجوس واصرعوا كل الخطب واطفوا تلك الرؤوس لا تبالوا بالأعاد لا تخافوا من يهود إن أمجد البلاد دون دين لن تعود قال ما علينا بالفساد بالصلح أضرموا حين المأس والسلب بالجرح كم ظالم داميات آلمت شعب الكلم ساموه الطغي مشرا داميا وغدا ألم قال ما جروا علينا بالفساد بالصلح أضرموا فينا المآسي واستلثوا بالجراح كم ظالم داميات آلمت شعب الكلم ساموه الطغي مشرا داميا وغدا ألم ساموه الطغي مشرا داميا واخدا اليزلزلوا عرش الصليب اطفيوا نار المجوس واسرعوا كل الخطوب واقطفوا تلك لا تبالوا بالاعادي لا تخافوا من يهود ان امجد البلاد دون دين لن تعود زلزلوا عرش الصليب اطفيوا نار المجوس واسرعوا كل الخطوب واقطفوا تلك لا تبالوا بالاعادي لا تخافوا من يهود إن أمجد البلاد دون دين لم تعود من يا أسود يرجع المجد السليم يصرع الكفر الحقود ينصر الدين الحبيب إن بعد العسر يسرى إن بعد الليل فجرى لن يدوم الحال مرى وانتصار الحق بشرى من سواكم يا أسود يرجع المجد السليم يصرع الكفر الحقود ينصر الدين الحبيب إن بعد العسر يسرى إن بعد الليل فجر لن يدوم الحال مر وانتصار حق بشر لن يدوم الحال مر انتصار الحق بشرى زلزلوا عرش الصليب المجوس واسرعوا كل الخطب واقطفوا تلك لا تبالوا بالاعادي لا تخافوا من ان امجد البلاد دون ديني لن تعود زلزلوا عرش الصليب اطفيوا نار المجوس واسرعوا كل الخطب واقطفوا تلك لا تبالوا بالاعادي لا تخافوا من إن أمجد البلاد دون ديني لم تعود